فسنيسره لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فسنيسره لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى 111. علينا للهدى 112. وإن لنا للآخرة والأولى 113. نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى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 ولسوف يرضى